يا شديد بالعقاب ويا ودود دمر الحوثي وعز المسلمين واليمن رده عسى امنه يسود بالكفاح وبالرجال المخلصين ليه وليتعز وليت عز وليت كل الخاينين وليس همهم سابق وقت السجود يا عسى جيش التحالف فايزين ويا يمنى تزأر الأرضك أسود حامين بعزهم ذاك العرين قصفهم برق وتتلاه الرعود كأنها بدر بجند مردفين بالجسارة والبسالة والصمود واليمين اللي تهين المعتدين قادهم منه شفا غل الكبود يوم رد الثار في ساعه وحين قاد جيشه ناوي ذيك الحدود والشر شمس جند غانمين جند قرمن حالف لا ما نعود لين يفنى كل حوثيين لعين وكانها ع الجند يا قو الجنود للامام وحن دوم السابقين والتلايا عقبنا لا ما تجود لمع نجم شاحب عيايبين ويا خليفة لك ولانا والعهود والله الناس قم ضد العايلين وبسمه اللي مهلك عاد وثمود أننا ندحر صفوف الظالمين ولا نخلي للعدو نسل ووجود وخذ كلام اللي قطعها باليقين يوم خلى الجيش في مارب حشود وحط فوقه رايت النصر المبين ثم علت الأصوات يا سد الجدود دام محمد حررك من الغاشمين دام محمد حررك من الغاشمين عبيد بن قذلان المزروعي